نفس ما قدمت وأطرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة في أي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 وما ما أدرى كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله